ايها المسلمون اقتنوا أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون،, أيها المسلمون طال ليل عنيم دمكم في حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري يا روت أنت أحلى نشير يا أسود نحن قوم الرقود منا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هديا للصواب يستاذي للصياد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب كيف في ان تستغني مرتع للفتن مثل طرن البحم دب فيه الوهن شردات فلتن ايها المسلم Ayo المسلمون Muslimen,